بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليان وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن والماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وشقت السماء فهي يوم إذ والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها أم كتابي إني ظننت أن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 صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم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 ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تازلوا من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِن يقين فسبح باسم ربك العظيم